أنا العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت أن تمس الطبيب أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا